يالله عفوك على نفسي وناسي أنا قلبي سهيل البنا واحباب قلبي حصور واحباب قلبي حصور يالله وانت الرجاء عيد المحبه لنا ونعود لرحمنا فوصاف من يرحمون فوصاف من يرحمون بكم خاطري حن Wil jij wel eens die